وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله وفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا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 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتور عليهم والله عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفوا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 فَمَنِ اسْتَسْلَمَ بُنْيَانَهُ عَلَى رِضْوَانِ اللهِ وَرِضْوَانِ طَيْرٍ أَمَّنْ نَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَنَاوَاهُ فِيهَا لَدَنَمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُ الَّذِينَ بَنَوْا بُيُوتَهُمْ عَلَىٰ ظُنُونِهِمْ إِلَّا أَن تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ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 وذلك هو الفوز العظيم التائمون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساددون الآمرون بالمعروف والنابون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يغربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استئفاه ابراهيم ابيه الا عما وعدته وعدا رياء فلما تبين له ان وعده لله تغر من ان ابراهيم لا امواه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لَهُم ما يتكون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لَقَدْ تَّبَعَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَذْهَبُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عليهم. إنه بهم رءوف رحيم. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ كَلَّفُوا حَتَّى إِذَا أَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَنْجَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هو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 ولا يطرون موطئا يريغ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أدر المحسنين ولا ينفطون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واليا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فَإِنْ أُولَئِكَ فَرِيقٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونُكُمْ مِنْ دُونِ حُدُودِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَإِذَا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ جَانِبِ الْجَحِيمِ وَبَاءُوا وَهُمْ كَافِرُونَ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 ان ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا باذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب بِمَا بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْدُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا وَافِرُونَ أُولَئِ تَمَأُوا آهُمُ الْنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإيمانهم.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 فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمرون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عن ضره مر, مر كأن لم يدعنا إلى ضر كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قُرُونًا مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ مُوسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نُذِيقُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَاءَ عِندَهُمْ قَائِدٌ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْظُرَ كَيْفَ تعملون.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 قُل لَّمْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ وَعَلَيْكُم وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيهِ طُرًّا بِمَنْ قَبْلِهِ فَلَا تَعْتَبُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَنَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِهَ بَيْنَكُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ وَيَكُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم من وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ في آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَا تَرَىٰ إِنَّهُ يُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم المول من كل مكان وظن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 فِاخْتَلَطَ بَيْنَ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ ظُهُورَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ ظُهُورَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أمرنا.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 فكفى لله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافرين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تبتكون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون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 أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَحَقُ أَنْ يُتَّمَعَ أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَوْهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُؤْمِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ رُّبَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَسْتَعْجِلُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَطَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَطَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ كِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا جُوقُوا عَذَابَ الْخُرْدِ هَلْ تُجْزَوْ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 إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون فِي شأن وما تتلو مِنْ من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شرودا إذ وَمَا يَمْزُغُ عَنِ الرَّحْمَنِ بِكِتَابٍ مِّنْ ثِقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ألا إِنَّ أُولِيَ الْأَلْيَاءِ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتبون.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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الله وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقومه يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا هو الغني له ما في السماوات وما فِي الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله مَا لا تعلمون قُلْ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 لَمَّا دَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قالوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا دَاءَكُمْ أَسْحَرٌ آذَا وَلَا يَنفِعُ السَّاحِرُ قال اردنا ان نلدك الفتنه عما وجدنا عليه اباءنا وتكونوا لنا الكبرياء في الارض وما نحن لكم ماذا بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحره قال لهم موسى الا ما انتم المبون فَلََّا أَلقَوْ قَالَ أُسَمادُِّم بِدِ الصّح إِ اللهَّ سَا يُ بطِرُ إِ اللهَّهَ لا يُسللحُ عمل الْ المُفسِدين وَيحِقُ اللَّهُ الحََّّ بِتَ لِماتِه وَلَوكَلِهَر المجِْمون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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتبا وآل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم كبنة وأكيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُم مَّا فَاسْتَقِيمَ وَلَا تَتَرَدَّعُونَ نَسِرِ إِلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ النَّاسُ ذَنِي إِسْرَاءَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ حتى إذا أدركه الغرط قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمَنَتْ به بلو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية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 وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَلَا تَكُونَنَّ بآيات الله وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ, الذين كذبوا بآيات الله فتكون من إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُنَظِّرُونَ وَلَمْ يَأْتِهِمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَظَلَّ عَلَى الْأَذْقَانِ مُقْبِلًا مُدْبِرًا فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَبِّكَ سَلَامٌ هُمْ آمِنُونَ إِلَّا قَوْمًا نُّسِلِّمَ مَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم مَّعَاضَابَ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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أكن وجهك للدين حريفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرق فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 كتاب محكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنه لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توروا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجه مسمى يُمَتَّعُ أُمَّةً عَنْ حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُقْضَى لَهُمْ فَضْلٌ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما ينلنون إنه عليم بذات الصدود